أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أمر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخِلُواهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ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 إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّا السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ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 قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّوُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ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 فأسر بأهلك مِنَ من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين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 قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عالياها سافلها وامطرنا عليهم حجارا من سجيل ان في ذلك لايات للمتوسمين وانها لبسبيل مقيم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 إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سَبْعًا من المثاني والقرآن العظيم لَا تَمُدَّنَّ عينيك إلى ما مَتَّعْنَا تعن بِهِ أزواج منهم وَلَا تحزن عليهم وخفّ جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين